لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده إلهنا وسيدنا ومولانا يا سامع الصوت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 ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب يا سامع الشكوى يا رافع البلوى يا من يعلم السر وأخفى الله لا إله وادهو الاسماء الحسنى الهنا ومولانا وسيدنا يا اعظم ما امول ويا اكرم مقصود هنا ها نحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون ان طرحنا فيذابث ان طرحنا فيذابث اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الطرير وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنت وفاضت لك عينا اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم اجمعنا ووالدين في جناتك جنات النعيم اللهم ارزقنا شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. لا نظمأ بعدها اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوف إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة الله الله بإخواننا في الشام وفي بورنا من اللأواء والضراء ما لا نشكو إلا إليك من يرحمهم سواك من يرحمهم سواك يا ثارج يا ثارج الهموم والغموم مجيب دعوات المطرين اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسر قلوبهم اللهم تولى أمرهم اللهم تهم ما أهمهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بمن تعاون على حربهم اللهم لا تقم له راسهم واجعله لمن خلفه آية يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفيهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجزعنا خيرا من فتح باب مساعدة إخواننا في الشام اللهم أعلمنا بحق اخواننا اللهم اعنا على القيام بحق اخواننا اللهم اعظم منفقا خلفا اللهم اعظم منفقا خلفا اللهم اعظم منفقا, اللهم منفقا اللهم بارك لنا فيما بقي اخلف علينا ما أنفقنا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين